ألباكم التكاثر حتى درتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم ثم لترون ما عين اليقين لا تسألن